هذا علي هذا علي في الورى خير البشر من شك فيه أو جفاه قد كفر هذا علي في الورى خير البشر شكف أو جف موقكف ع ع ع ع ع ع عليه ع في عين مسد جأت به فَعَلْقُ الْإِبْنِ حَجَار وَالْفَضْلُ مَا جَاءَت بِهِ أَعْدَاؤُهُ لَوْلَا سَادُ اللَّيْلِ مَا فَضْلُ الْقَمَر ذَا حَيْدَرٌ وَإِن أَرَادَ تَكُنْ عن فيه آي السوا هذا علي في الورى خير البشر من شك فيه او جفاه قد كفر هذا علي في الورى في او جفاه قد كفر في غيره ومعما يسألون ما الخبار أبو تراب كيف يحصى فضله وعلة التكوين فيه تختصار وأي فضل كان فضلا أصله لو لم يكن لحيدر فيه أثار هذا علي في الورى خير البشر من شك فيه أو جفاه قد كفر هذا علي في الورى خير البشر من شك فيه أو جفاه العلالي علي علي علي علي, علي, علي, علي, علي, علي <تصفيق> احصي نجوم الكون تحصي فضله وسائل النجوم ان ذاك السحا والي في فراش المصطفى يواجه الموت اذا الموت حضر ويفتدل مختار غير ابه ما يحيط حوله من الخطار هذا علي في الورى خير البشر آه آه من شك فيه أو جفاه قد كفر هذا علي في الورى خير البشر في او جفاه قد كفر علي علي علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي البغي تريد غلته قتل النبيل مصطفى خير البشار وما دعت أن على سريره ليث يهد عزمها إذا زأر جاءوا إليه بل إلى الموت أتون كما تساق الناس للموت زمار علي في الورى خير البشر من شك فيه أو جفاه قد كفر هذا علي في الورى خير البشر يشكى في او جفاه قد كفر <متحدث> علي علي علي علي, علي, علي, علي, علي, علي <متحدث> جاء اولمن يفدي ويشري نفسه يبغي رضا الله إذا الله حشا وكشف عن وجهه وما رأى إلا شعاع الشمس يخطيه البصار فأفزع صوب النجاة سرعاً كأن ليثا في تلاهم في الأثار هذا علي في الورى خير البشر من شك فيه أو جفاه قد كفر هذا علي في الورى خير البشر seeka fee aw jafahu qad kafara ali يا ملا أين المفار هذا علي ما رأت عين البشار له نظير في الوراء طول الدهار وبالغدير قد بدى إشراقه وبالغدير فلنهن المنتظر وبالغدير فلنهن المنتظر وبالغدير فلنهن المنتظر علي وبالورا خير البشر من شك فيه او جفاه قد كفر هذا علي وفي الغر خير البشر من شك فيه او جفاه قد للشاعر الأديب هيثم سعود الكربلاء